حتى ما ينخد خيال البت علي حتى ما ينخد خيال البت علي حق هشم صلت تغيب وتنجلي حتى ما ينخد حتى ما ينخد خيال البت علي هاي زينب والخضر صارت على الحق سته اي زنب والخدر صارت علي الحق ستر حتى ما ينخذ خيال البيت علي حتى ما ينخذ خيال البيت علي ما على علي القاع بصمة من الاجدام خاف بخيالي تشوف عدوان الاسلام مصطفى تعال لي قمر مصمم الجدان خاف بخيالك تشوف ادوان الاسنام والقمر يطفي الضوء يا قف وبسدها والقمر يطفي الضوء يا قف وبسدها الهوا جبال الرواس تحت تنهالج بعد الرواسل حتى ما يخذ خيالك بتعلي حق هالشمس حتى ما يخذ خيالك بتعلي هاي زينب على الحق ستر هاي زينب والخدر على الحق حتى ما يخذ خيالك بتعلي حتى ما يخلص يا قلبي علي عندي اسم عزيز لتناقش بهاي ما يبين لها خيال لو طبت بهاي من عندي اسم زيئة لا تناقش بهاي ما يبين الاخيال لو طبت بماي ترمض عيون السم لو مشت بتفاطمة حتى قاع الله ترى من تنطوي حتى قاع الله ترى من تنطوي عقل اي جمسان حق هشم سله تغيب وتنجلي حتى ما خيال بيت علي هاي زينب و الخدر صارت على الحق ستر هاي زينب و صارت على الحق ستر حتى مينخض خيال بيت علي حتى مينخض خيال بيت علي شاعول نشتا عليك ما عنده ya noo okh t'abhas la la ma tinsha ya hunn il istahli ma andana wasaf ya noo okh t'abhas la la ma tinsha ayo ismik ay chif hadid jraye ayo ismik ay كونت وضل حتى ما يخطر خيالي بد حتى ما يخطر خيالي انت شركه على الحجز تر عايزه نبوي على الحجز حتى ما يخطر حتى ndi t'alini Rekiz bzian bzian Men temshi al-qah Taniha obul haasniin Womqabul ispah Rekiz bzian bzian Men temshi al-qah Taniha obul haasniin Womqabul ispah Taniha sib saha tussukum Taniha تنحس بساعة صفر والفعل لا تقدر عسكريا نشوفها برتبة ولي عسكريا نشوفها برتبة ولي حق هشم صلى تغيب وتنجلي حتى ما ينخذ خيال البت عليك حق هشم صلى تغيب وتنجلي حتى ما ينخذ خيال البت عليك زينب والخدر على الحق ستر زينب والخدر صارت على الحق, الحق ستر حتى ما يوث الخيال بالبت علي حتى ما يوث علي بس بيها من يغتاب يتنخ عباس راية يمينه تصير زينب على ارجاس راية يمينه تصير زينب على ارجاس هاي زينب والخدر صارت على الحق ستر وللحرة للحرة بد يا صاح من شاف الخيال والشافة عنها يقول وياها رجال والشافة عنها, والشاف عنها يقول وياها رجال حق هشم صار تغيب وتنجلي حتى ما يبخل خيال البت ايه هشام صله تغيب وتنجلي حتى ما يخلخياء الهندسه الصوتيه والتوزيع ويا الزويدي بصوت محمد الحلفي كلمات عباس الموالي وبرق الخيفان حتى